ضمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال ضمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال ولم يدل ينشد الجيال لينشد الجيارة ويسأل الليل والنهار والناس في حبه سكارا هابوا على شخصه صحر رحیبی آهن آهن آهن آهن آهن آهن آهن على سرک الرحیبی في يا سحر الحب والاغاني يا واقي بالخلد للزماني يا الحب يا يا الحب هات اسقني واسقني ودان اغتني موجة فأحكي في الى لياليك ما شغالي واغتدي للرياح جارا واغتدي كانت ريع حدك صبيبي فإن كواني لهوى وطارة كانت ريع ی Steve في شخصك الجميل ما قالت انجيحك للنخيل يسبح الطغير ام يغني ويسرح الحب للكميل بابا تجربنه من أمين صار أم هذه فرحة العذار تجري وتجري هواك نار حملت من سحرها نصيب تجري وتجري هواك نار حمل من سحرها نفی م آهین